وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَكُ اتُّونِي بِهِ ويستخلق لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أميد قال جعلني على خزائه الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحتمين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتكون وجاء إخوة روسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له هذين قال كونوا باخل لكم من ابيكم الا ترون ان في الثين وانا خيول منزدي فاذا لم تاتوني به فلا ثين لكم عندي ولا تقربون قال موسى عنه اذاه وان وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما وجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من اين فارسل عنا اخانا نثل وان له لحافظ